إلهي سيدي ربي أغثني أغثني واخذ بيدي ومن بعدي أجرني أجرني إلهي سيدي ربي أغثني أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني, أجرني إلهي سيدي ربي أغثني أغثني, أغثني وخذ بيدي ومن بعدي اجرني, أجرني سيدي ربي وخذ واخذ بيدي من باقي أجرني إلهي أنت ذو صفح جميل جميل وجود واسع وعظيم مني إلهي أنت ذو صحن جميل جميل وجود واسع وعظيم مني إلهي من سوىك دو مومن جلائی الاه من سواك يزي او ومن ادوم طرن يجيبني الاه يسيدي ربي اغفر خوبي أدين وأمادي أدين إلهي قد نيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يا جن ليس أجدر بالخطايا وبالتقصير والزلات مني إلهي لو أتيت بكل ذنب فلا اولى بعفو منك عن. اجرني وخذ بيدي ومن بعد اجرني الهي من سواك يزيل همي ومن أدعوه مضطر سواك يزيل همي ومن أدعوه مضطرا يجبني إلهي